فهو دعوة الحك والذين يدعون من கி க وَمَا نَدْعُو إِلَّا كَفِرِينَ إِلَّا فِي غُلَل قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم